وَاخَرُ مُتَشَابِهَات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ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 ربنا لا تزق قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرك ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 الذين يكونون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط قائما بالقسط لا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 أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر فالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لغلام غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آية فألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إِذْ قَالَتِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْتَعِي مَعَ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 ويعلمه الكتاب والحكمة والثوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم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 بما تأكلون وما تتدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فِي الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تختلفون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 مَن حَجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ وَابْنَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ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 نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقرون ها أنتم هؤلاء حججتم في ما لكم به علم فلم تحاجون في ليس لكم به علم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 إِن أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَّالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَادَى النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ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 وَأَكْفُرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّ تَأَأَّرَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطار يؤذه إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليه قائما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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لمن دون الله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 وإذ أخذ الله ميثاغا النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فَامَنِ اسْتَغْرَى عَلَى اللهِ الكذب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللهُ فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن أول بيتي وضع للناس الذي ببكت مباركة مباركته وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سفيلا ومن كفر فإن الله ضني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد اناركم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعفص بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ خَفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَّكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُنَادُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوُفِ وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ الَّذِي تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فِيهَا خَالِدُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ضُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أداء وإن يقاتلوكم يولوكم الأجدار ثم لا ينصرون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 ليسوا سوى من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آن الليل وهم يستدون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 مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوه آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغير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 إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ غذوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا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 إتقول للمؤمنين ألين يكفِّيكم أي يوم يدّكم ربكم بثلاثة آلات بثلاثة آلات من الملائكة مزّلين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا ويأتوكم من ثورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف بخمسة آلاف من الملائكة مزومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به النَّصْرُ النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مطاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعجدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 ولم ما يعلم الله ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مأجلة وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأِيْمَن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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خفير بما تعملون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 يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم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 ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُغمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ وَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم فيعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عند أَنفُسِكُمْ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 قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للقفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يفتمون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 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالتَّقَوَّ أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِن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 يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا خفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبا ان الذين كفروا انما نملي لهم ليهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله نيرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقه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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته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 لأنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلاهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار.